أنوالف هي خايف أن جبها في روحي إذا ربط رضي بلبي ما نعرفهاش والريال أراني نزل أنوالف هي خايف أن جبها في روحي إذا ربط رضي بلبي ما نعرفهاش والريال من عرف شو اللي هاد احسن عونك انتي هبلوك في قلبك كونك ما في حالك انتي في قلبك ما روحك بلا بيك ما نعرفاش وغي هالي عراني نذيب نذيب نذيب خيب نجيب هابير وحيايا جدي للا بيك بلا بيك ما نعرفاش وغي عليك بزل عمري صغيرا وعندك لفوطات خزني عمري نخبيناك كانت مكتوبة علي وعليك بزل عمري صغيرا وعندك لفوطات راني ننزيد انوال في خايف نجيبها في روحي يدير الله في نبيك ما نعرفه قبلت الدفول اللي فيك ولا بتجد أنا تجده ولفت بورد بو والله قبلت ديفول ديفول ولفت بورد بو نسيتها فيك ولا ولفت ما أنا واقف خايف في روحي كده بلبي من في خايف روحي بلبي من